قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ فَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْلَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَنْدَمَ عَلَيْهُمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا اشتركوا في